بوك تو تريين شتيري دست <تصفيق> <ثلاثة وأربعون تصفيق> في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تم يجي والس تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ تام سو جرافة هنالك الزرافات هنالك الزرافات كي سو مدودي؟ أين الدبابة؟ أين الدباب؟ سلوني؟ أين الفيالة؟ أين الفيالة؟ كي سو كاتشة؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ كي سو لابي؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ إمام فوتو أبارات معي كاميرات صور معي كاميرا صور imam tu معي كاميرا فيديو معي كاميرا فيديو كيه يا باتريا اين توجد بطاريه اين توجد بطاريه كيه سو بينغفيني اين طيور أين طيور البطريق كي سو كانغورو اينا الكنغر اين سو نوسوروغي اين وحيد القرن اين وحيد القرن كي يا سترنيشيتش اين توجد دوره مياه حمام اين توجد دوره المياه تم نا كنا هناك م هناك محة تم يعنا توراتيا هناك مطعم هناك مطعم ككميلة أين الجمال أ الجمال كيس غريلة إن زبر؟ اين الغوريلاات والحمور الوحشيه والحمور الوحشيه كيسو تيغري انكروكوديلي اين النمور والتماسيح النمور والتماسيح